السعادة ان كنت تسال يا رفيقي وش الراي تبغى سعاده فكلامي يجيني منهم من يراها في لمعه الدرهم وبريق الدينار ومنهم من يراها في قصر منيف أو منصب شريف وما درى هؤلاء ان السعاده في سجدة في جوف الليل أو تقبيل ليد والد حنون و ارضاء لام ام عطوف تتافع القصاه تفهم المعاني ان كان لك قرب اللي ب انا فاضيني كنت تسال يا رفيقي وين تبغى سرعه داخل كلامي يجي لي تفهم أول ونا ما يقم نسباب بلواي على هموم الوقت ربي يعيني قد كنت ضايع ما عارف وين الممشاي تايه ما عارف شمالها واليميني إن كنت ضايع ما عرف وين من شاي كيف معرفش ما على هوا اليمين وإن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة خذ كلاما يقيني إن كنت يا رفيقي وشراي تبغى السعادة كلامان يقيني تتابع القصة وتفهم المعناي إن كان لك يربل ببن فاطني إن كنت تسأل يا رفيقي وشراي, وشراي تبقى سعادة أخذ كلامان يقيني تتابع القصة وتفهم المعناي كان لقرب اللي بمن فضل تعب تدور لا السعادة بدنياي وثر السعادة سري الغانميني دور تهاب المال ما صاب مرماي لو زاد مالي دوم قلبي حزيني سفر ما فاد لو تك رفطي نفسي ولو سفرت لازم تشيني اضحك مع الاصحاب وخاف يبكي حزين دايم جامعتي واصفعني اضحك مع الاصحاب وخاف يبكي حزين دايم تابعتي واصفعني وإن كنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة أخذ كلاماً يقيني إنت تسأل يا رفيقي وشراي تبغى السعادة أخذ كلاماً يقيني تتابع القصة وتفهم المعناي إن كان القلب اللذي يا خاطريني ان كنت تسال يا رفيقي وين شراي تبغى سعاده اخذ كلامي يقيني تتبع القصه وتقها من المداي اتكال للقمب الذي بان خاطريني واليوم من خضل الولي طاب المسحي زناتك انتاغنها مات زيني لقيت أبا الدين وفهام المغزاي ويضى في رضى الوالدني فهنا طالبك حقيق ليمنا واجعل لنا بالدين حزن مكين لقي تهبى الدين المغزاي ويضا سعدا في رضا الوالدين تتابع الجصة وفهام المعناي كان لقلب الذي eta <تصفيق> faطيني <تصفيق> <تصفيق>